موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل نوط نجيناهم بسحر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 يَسَرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُذَكِّرٍ وَلَقَدْ جَاءَ آل فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ أَكُفَّرُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَائِكُمْ أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم بل الساعة موعدهم والساعة أداه وأمر إن المجرمين في ضلال وسعور إن المجرمين في ظلا وسعور إن المجرمين في ظلال وسعور يوم يسحبون في النار على وجوههم يوم يسحبون في النار على وجوههم ذو قوم السقر إن كل شيء خلقناه بقدر وما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 جنات ونهر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملوك